بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النساء وطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من فيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ لِكَمْ امَرَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْتِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو وأشهد أن لا إله إلا الله ومن يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن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 كَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرِهِ قَدْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِيَّ من الْمَحِيضِ من لفضيله <تصفيق> الدكتور وأولاك الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجلكم ولا تضاروهم لتطيقوا عليهن إن أولاد حمل، فأنبقو عليهن حتى يضعن حملهن. فَإِنْ أرضان لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بينكم بما وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق من سيجعل الله بعد عسر يسرى وكأي من قرية عاتت عن أمر رب بها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رتولا يتلو ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها أم الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن Zdjęcia yeah.